وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالضَّالِّينَ آمَنَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد من وراء يتجرعه ولا يكاد يسيره يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا كُنَّا قم تبع فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله ضرنا ام صبرنا ما لنا من محس وقال الشيطان لم ما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم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 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأرض اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار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 الَّذِي يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 الَّذِي قَسَّمَ سَمَاءَاتِهِ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ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 سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم بجَعلهَذَ البَلَدَ مِنَ وَجَنُ بِن وَبَنِيَ أَن عَبُدَ الأصن رَبّ إَّهُ أَبْلَ النَّكَفير مِنَ الناس فمَن تَ بِعَليِي فَإِنَّهُ مِن ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكن بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تهوي إليهم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 dulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri isma'i wa ishaaq inna rabbi lasami'u ad-du'aa rabbi ij'alni muthima رَبَّنَا وَتَقَبَّلِ الدُّعَاءَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ يوم يقوم عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافلا عن فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأ تَكَوَّنَتْ بِعْرُسٌ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا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 تحسبن الله مخلف وعده رسله انن وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين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 واللي